يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء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 وَلِلهِ خزَ إنِ السَّموَاتِ وَال أَْض وَلاكِمُنَافِ قينَ نَا يَفقَهُون يَقولُونَ نَا إ وَجَعنائِلَ المَدينَةِ لا يُخِرجَ